أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتمين تلك آيات الكتاب المبين لعل جباقع نفسك كألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين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 وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائس القوم الظالمين قوم فرعون لا يستقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق رسالي فأرسل هارون ولهم علي ذنب فأغاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فإيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلت التي فعلت, وفعلت فعلت التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين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 قال إن رسولكم الذي أرثل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعصلون قال لن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسدونين قال ولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فالقى عطاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين قال للملا حوله ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم, أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا اوجه واقاه وابعث بالمدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مبتمعون وقيل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا الغالبين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 فالقى موسى اعطاه فاذا هي تلقب ما ياتكون فالقي السحره ساجدين قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فسوف تعلمون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 واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون فارسل فرعون في المدائن حاشيه ان هؤلاء لشذمه قبيلون وانهم لنا لغائبون وانهم لنا لغائبون وإنا لجميع حاذرون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 فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاة البحر فلقف كان كل فدق كالصوب العظيم وأذفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إِذْ قَالَ قال وَقَوْمِهِ وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها آتفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني, الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيني والذي أطمع أن يغفر لي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 ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وازلفت الجنه للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم, لهم اين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغارون وجنود إبليس أجملون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إِذْ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إِلَّا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حَمِيمٍ فلو أن لنا فره فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجل من أجلي إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إِنْ حسابهم إِلَّا على ربي لو تشعرون وما أنا بطالد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا ان لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب ان قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحه ونجني ومن معي من المؤمنين فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم بعد الباقين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 وما أسألكم عليه من أجر من أدري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبدون وتتخذون مصانع لعلكم تخرجون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظ أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعلبين فكذبوه فأهلتناهم إن في ذلك لآية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 فتتركون فيما هاهنا آمين في جنات وعيون ودروع ونخل طلعها هضيم وتنحطون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسلطين الذين يفسرون في الأرض ولا يصلحون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 قال إني لعملكم من القالين رب نجيه وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأنفرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك الآية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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطات المستقيم ولا تبغسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين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 إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لَا وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين ندل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وَإِنَّهُ لفي زبر الأولين أَوَلَمْ يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك تلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتي لهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون <تصفيق> أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون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 تنزل على كل أفاق أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغابون ألم تر أنهم في كل رادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب